أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم That he bought them. VEGON! God. I We are فإن <تصفيق> شهدوا and <laughs> I فوساء <تصفيق> تكروشا <تصفيق> <تصفيق> aku ah. ah. cha <laughs> tha Oh, oh, oh, What ولا ذنا دون... Terima kasih kerana على المحصنات من